الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, الله استووا حاذوا بين المناكب والأقدام وسد الخلل استووا الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الله ربك بما جنون، وإن لك لا أجر غير مبنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين وادو لو تدهن فيدهنون ولا تطيع كل حلاف مهين أما زماش طير الاولين سنسمه على الخرطوم ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه كما بلونا اصحاب الجنه لا يصرمونها اذ قسم لا يصرمنا مصبيح ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَرَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 خير منها إن إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ين عند ربهم يعالله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 عليهم وللله أمين إن للمتقين عند ربهم جنات عيم أفنجع المسلمين كالمجرمين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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكضون لولا أن أنت داركه نعمة من ربه لنُبذ بالعراة لنُبذ بالعراة وهو مذمُّ فجتباه ربُّه فجعله من الصالحين. وَهِيَ كَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إن Ya Allah liman hamida Rabbana Allahu Allahu Allah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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه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 ربنا سألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعود بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربنا عود بك من الكسل وسوء الكبر ربنا عود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا على فطرة الإسلام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 اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك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 فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة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 محمد صلى الله عليه وسلم فمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس رواه البخاري قوله اولوها فسروها، وقوله يفقهها يفهمها وقوله فرق أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه عن المقتام بن معد كرب رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله رواه أحمد وأبوده والتلمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال أكتب